قيم الذي يُذَر بأس شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاهِهِمْ إن يقولون إِلَّا كذبا 124. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا جعلنا ما على الأرض لِنَبْلُوَهُمْ لها لنبلوهم أيهم أحسن عَمَلًا وَإِنَّا عملا مَا عَلَيْهَا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من, لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أَمْرِكُمْ مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فَجْوَةٍ منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 122. وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بني عليهم بنيانا يا نضبهم أعلم بهم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 وَاضْرِبْ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا جَنَّتَيْنِ جنتين من وَحَفَفْنَاهُمَا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الْجَنَّتَيْنِ كلتا الجنتين وَلَمْ تَظْلِمْ ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولإرددت إلى ربي لأجد أن خيرا منها منقلبا قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك 121. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 122. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 وَيَوْمَ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وحشرناهم فلم نغادر منهم وَعُرِضُوا عَلَى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم بَلْ زَعَمْتُمْ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا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 وَإِذْ قُلْنَا قلنا اسْجُدُوا اسجدوا فَسَجَدُوا فسجدوا إِبْلِيسَ كَانَ كان من الجن ففسق عن رَبِّهِ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كثروا بالباطل ليدحضوا به الحق 119. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا 119. ومن أظلم ممن ذكر بآيات رَبِّهِ ربه عَنْهَا عنها ونسي ما قدمت يداه جَعَلْنَا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 110. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا 122. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا 123. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك ان يبلغا اشدهما فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا 114. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي 111. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخت الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا